إلى السماء مهللا كاين <تصفيق> السماء مهللا ارفع يدي كاين السماء مهللا بسم الله داعيا أيامهم في <تصفيق> البحر من إلا من أنطقى الطفل الرضيع مكرما من أنشأ الإنسان من سواه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 من فرطوا في دينهم أوتاه ما وجد قلبي لا على ليلة ولا من فرطوا في دينهم أوتاه لكن وجدي في فؤادي قاتلي أواه من فرط النوى أواه أواه من فرط النوى أواه We now看到 formulas 우리� فيهم قد made the lifetaly We والمعارك spending our lives So many people in places We are spending our lives We are spending our lives أترن جوٌّ قد أضاء سماه حياك رب البيت يا خيرة الأنصار للحق كمل البيت كفك رب حياك رب البيت يا خيرة الأنصار للحق كمل البيت كفك رب النار كفك رب النار طبيع الشهداء